الوجه الأول يبدأ حالا وهذا هو الشريط السادس من الكتاب فالمعرفتان كقوله تعالى ما هن أم والنكرتان كقوله تعالى فما منكم من أحد عنه حاجزين فأحد اسمها وحاجزين خبرها ومنكم متعلق بمحذوف تقديره اعني ويحتمل أن أحدا فاعل منكم لاعتماده على النفي وحاجزين معكم له على لفظه فإن قل كيف يوصف الواحد بالجمع؟ وكيف يخبر به عنه قلت جوابهما أنه اسم عام ولهذا جاء لا نفرق بين أحد من رسله والمختلفان كقوله تعالى ما هذا بشر ولم يقع في القرآن اعمال ما صريحا في غير هذه المواضع الثلاثة على الاحتمال المذكور في الثاني واعمالها لغة أهل الحجاز ولا يديزونه في نحو قوله بني غدانك ما إن ذهب ولا صريف ولكن انتم الخزف لاقترام الاسم بإن ولا في نحو قوله سبحانه وما محمد إلا رسول وما أمرنا إلا واحدة لاقتران الخبر بإلا ولا في نحو قولهم في المثل ما مسيء من اعتدى لتقدم خبرها ولا في نحو قوله وقالوا تعرفها المنازل من منا وما كل من وافى منا أنا عارفه لتقدم معمول خبرها وليس بغرف ولا جار ومجرور ولا يؤمنها بموت ميم ولا استوفت الشروط الأربعة بل يقولون ما زيد قائم وقرئ على لغتين ما هذا بشر وما هن امهاته بالرفع وقرئ ايضا بامهاتين بالجر بباء زائده وتحتمل الحجازيه والتمينيه خلافا لابي علي والزمخشري زعم ان الباء تختص بلغه النصب وأما لا فإنها تعمل بالشروط المذكورة لما إلا شرط انتفاء اقتران إن بالاسم فلا حاجة له لأن إن لا تزاد بعد لا ويضاف إلى الشروط السلافة الباقية أن يكون اسمها وخبرها نكرتين كقول تعز فلا شيء على الأرض باقية ولا وزر مما قضى الله واقية وربما أعملت في اسم معرفة كقولك انكرتها بعد أعوام مضيم لها لا الدار دارا ولا الجيران جيرانا وعلى ذلك قول المتنبي إذا الجود لم يرزق خلاصا من الأذى فلا الحمد مكشوبا ولا المال باقية وإعمال لا العمل المذكور لغه اهل الحجاز ايضا واما بن تميم فيهملونها ويوجبون تكريرها واما ان فتعمل بالشروط المذكوره الا ان اقتران اسمها بان ممتنع فلا حاجه لاشتراط انتفاء وتعمل في اسم معرفة وخبر نكره قرأ سعيد بن جبير رحمه الله إن الذين تدعون من دون الله عبادا أمثالكم بتخفيف إن وكسرها لالتقاء الساكنين ونصب عبادا على الخبر وأنثالكم على انه صفة لعبادا وفي نكرتين سمع إن أحد خيرا من أحد إلا بالعافئ وفي معرفة سمع إن ذلك نافعك ولا بارك واعمال إن هذه لغة أهل العالية وأن لا ت... فإنها تعمل هذا العمل ايضا ولكنها تختص عن اخواتها بأمرين أحدهما أنها لا تعمل إلا في ثلاث كلمات وهي الحين بكثرة والساعة والأيان بكلة والثاني أن اسمها وخبرها لا يجتمعان والغالب أن يكون المحذوف اسمها والمذكور خبرها وقد يعكس فالأول كقوله تعالى كم أهلتنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مماص الوال والحال لا نافية بمعنى ليس والطاء زائدة لتوكيد النفي والمبالغة فيه كالتاء في راوية أو لتأنيس الحرف واسمها محذوف. وحين مناص خبرها ومضاف اليه اي فنادوا والحال أنه ليس الحين حين مناص اي فرار وتاخير والثاني كقراءه بعضهم ولا تحينوا بالرفع أي وليس حين مناصم حينا موجودا لهم عند تناديهم ونزول ما نزل بهم من العذاب ومن إعمالها في الساعة قول الشاعر ندم البغاة ولا تساعة مندمه والبغل مرتع مبتغيه وخيمه وفي الأوام قوله طلبوا سلحنا ولا تأيان فأجبنا أن ليس حين بقاء وأصله ليس الحين اوان صلح أو ليس الاوان اوان صلح فحدث اسمها على القاعدة وحدث ما أضيف إليه خبرها وقدر ثبوته فبناه كما يبنى قبل وبعده إلا أن أياما شبيه بنزال فبناه على الكسر ونونه للضروره ثم قلت الثامن خبر إن وأخواتها أن ولكن وكأن وليت ولعل نحو إن الساعة آتية ولا يجوز تقدمه مطلقا ولا توسطه إلا إن كان ظرفا أو مجرورا نحن إن في ذلك لعبرة إن لدينا أنكالا وأقول الثامن من المرفوعات خبر إنا وأخواتها الخمسة فانهن يدخلنا على المبتدا والخبر فينصبن المبتدا كما سيأتي في باب المنشوبات ويسمى اسمها ويرفعن خبر كما مذكره الامام ويسمى خبرها نحو ان الساعه اتيت اعلموا ان الله شديد الاقام كانهم خشب مسنده لعل الساعه قريبه ولا تتقدم اخبارهم عليهم مطلقا وقد اشار الى ذلك الشيخ شرف الدين ابن عمين حيث قال كأني من أخبار إن ولم يجز له احد في النحو ان يتقدم عسى حرف جر من نداك يجرني اليك فاني من صالك مأدما ولا على اسماءهم فان الحروف محموله في الاعمال على الافعال فلكونها فرعا في العمل لا يليق التوسل في معمولاتها بالتقديم والتاخير اللهم الا ان كان الخبر ظرفا او جارا ومجورا فيجوز توسطه بينها وبين اسمائها كقوله تعالى ان لدينا امكالا ان في ذلك لعبره لمن يخشى وفي الحديث ان في الصلاة لشغلة ان من الشار لحكمة ويرى لحكمة فأما تقديمه عليها فلا سبيل إلى جوازه لا تقول في الدار إن زيدا ثم قلت وتقصر إن في الابتداء وفي أول الصله والصفة والجملة الحالية والمضاف إليها ما يختص بالجمل والمحكية بالقول وجواب القسم والمخبر بها عن اسم عين وقبل اللام المعلقة وتكسر أو تفتح بعد إذا الفجائية والفاء الجزائية وفي نحو أول قول أني أحمد الله وتفتح في الباقي وأقول لان ثلاث حالات وجود الكسر ووجود الفتح وجواز الامرين فيجب الكسر في تسع مساء احداها في ابتداء الكلام نحو انا اعطيناك الكيثره انا انزلناه في ليله القدر الثانيه ان تقع في اول الصله كقوله تعالى وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء ما مفعول ثان لآتيناه وهي موصول بمعنى الذي وإن وما بعدها صلة واحترزت بقول أول الصلة من نحو جاء الذي عندي أنه فاضل فإن واجبة الفتح وإن كانت في الصلة لكنها ليست في أولها الثالثة أن تقع في أول الصفة كمررت برجل إنه فاضل ولو قلت مررت برجل عندي أنه فاضل لم تكسر لأنها ليست في ابتداء الصفه الرابعة أن تقع في أول الجملة الحالية كقوله تعالى كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون واحترزت بقيد الأوليات من نحو أقبل زيد وعندي أنه ظافر الخامسة أن تقع في أول الجملة المضاف إليها ما يختص بالجمل وهو إذ وإذا وحيث نحو جلست حيث إن زيدا جالس وقد أولع الفقاء وغيرهم بفتح إن بعد حيث وهو لحم فاحش فإنها لا تضاف إلا إلى الجملة وأن المفتوحة ومعموما في تأويل المفرد واحترزت بقيد الاوليه من نحو جلست حيث اعتقاد زيد أنه مكان حسن ولم أرى احدا من النحويين اشترط الأوليّة في مسألة الحال وحيث ولا بد من ذلك السادسه أن تقع قبل اللام المعلقة نحو والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون فاللام من لرسوله ومن كاذبون معلقان لفعل العلم والشهادة أي مانعان لهما من التسلط على لفظ ما بعدهما فصار لما بعدهما حكم الابتداء فلذلك وجب الكسر ولولا اللام لوجب الفتح كما قال الله تعالى واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وشهد الله انه لا اله الا هو السابعه ان تقع محكيه بالقول نحو قال اني عبد الله ومن يقول منهم إني اله من دونه فذلك نجزيه جهنم قل إن ربي يقذف بالحق الثامنة أن تقع جوابا للقسم كقوله تعالى حامي والكتاب المبين إنا أنزلناه التاسعة أن تقع خبرا عن اسم عين نحو زيد إنه فاضد وقوله تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة وقد أتيت في شرح هذا الموضع بما لم أسبق إليه فتأملوه ويجب الفتح في ثمان نساء إحباه أن تقع فاعلة نحو أولم يكفهم أننا انزلنا أي إنزالنا الثانية أن تقع نائبة عن الفاعل وأوحي إلى نوح أنه لم يؤمن من قومك إلا من قد امن قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن الثالثة أن تقع مفعولا لغير القول نحو ولا تخافون أنكم اشركتم بالله الرابعة أن تقع في موضع رفع بالابتداء نحو ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة الخامسة أن تقع في موضع خبر اسم معنى نحو اعتقادي أنك فاضل السادسة أن تقع مجرورة بالحرف نحو ذلك بأن الله هو الحق السادعة أن تقع مجرورة بالإضافة نحو إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون الثامنة أن تقع تابعة لشيء مما ذكرنا نحو اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين ونحو واذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم فإنها في الأولى معطوفة على المفعول وهو نعمتي وفي الثانية بدل منه وهو إحدى ويجوز الوجهان في ثلاث مسائل في الأشهر إحداها بعد إذا الفجائية كقولك خرجت فإذا إن زيدا بالباب قال الشعر وكنت أرى زيدا كما قيل سيدا إذا أنه عبد القفا يل يروى بفتح إن وبكسرها الثاني بعد الفاء الجزائي كقوله تعالى من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم قرا بكسر إنا وفتحها الثالثة في نحو أول قولي أني أحمد الله وضابط ذلك أن تقع خبرا عن قول وخبرها قول كأحمد ونحو وفاعل القولين واحد فما استوفى هذا الضابط كالمثال المذكور جاز فيه الفتح على معنى أول قولي حمد الله والكسر على جعل أول قول مبتدا وإني أحمد الله جملة أخبر بها عن هذا المبتدا وهي مستغنية عن عائد يعود على المبتدا لأنها نفس المبتدا في المعنى فكأنه قيم أول قولي هذا الكلام المفتتح ونظير ذلك قوله سبحانه دعواهم فيها سبحانك اللهم وقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله ثم قلت التاسع خبر لا التي لنفي الجنس نحو لا رجل أفضل من زيد، ويجب تنكيره كالاسم وتأخيره ولو ظرفا ويكثر حذفه إن علم وتميم لا تذكره حينئذ، وأقول التاسع من المرفوعات خبر لا التي لنفي الجنس اعلم أن لا على ثلاثة أقسام أحدها ان تكون ناهيه فتختص بالمضارع وتجزمه نحو ولا تمشي في الارض مرحا فلا يسرف في القتل لا تحزن ان الله معنا وتستعار للدعاء فتلزم ايضا نحو لا تؤاخذنا الثاني ان تكون زائده دخولها في الكلام كخروجها فلا تعمل شيئا نحو ما منعك ألا تسجد أي أن تسجد بدليل أنه قد جاء في مكان آخر بغير لا وقوله تعالى لأن لا يعلم أهل الكتاب أن يقدرون على شيء من فضل الله وقوله تعالى وحرام على قروة أهلكناها أنهم لا يرجعون الثالث أن تكون نافية وهي نوعان داخلة على معرفة فيجب إهمالها وتقرارها نحو لا زيد في الدار ولا عمر وداخلة على نكره وهي ضربان عاملة عمل ليس فترفع الاسم وتنصب الخبر كما تقدم وهو قليل وعاملة عمل إنا فتنصب الاسم وترفع الخبر والكلام الآن فيها وهي التي أريد بها نفي الجنس على سبيل التنصيص لا على سبيل الاحتمال وشرط إعمالها هذا العمل امران أحدهما أن يكون اسمها وخبرها نكرتين كما بينا والثاني أن يكون الاسم مقدما والخبر مؤخرا وذلك كقولك لا صاحب علم منقوط ولا طالعا جبلا حاضر فلو دخلت على معرفة أو على خبر مقدم وجب إهمالها وتقرارها فالأول كما تقدم من قولك لا زيد في الدار ولا عمر وأما قول بعض العرب لا بصات لكم وقول عمر قضية ولا ابا حسن الله يريد علي بن أبي طالب رضي الله عنهما وقول أبي سفيان أم فتح مكة لا قريش بعد اليوم وقول الشاعر أرى الحاجات عند أبي خبيب نكبنا ولا أمية في البلاد فمؤول بتقدير مثل أي ولا مثل أبي حسن ولا مثل البصرة ولا مثل قريش ولا مثل أمية والثاني كقوله سبحانه وتعالى لا فيها غول ولا هم عنا ينزفون ويكثر حذف الخبر إذا علمه كقوله سبحانه وتعالى ولو ترى اذ فزعوا أي اي فلا فوت وكقوله تعالى لا ضير أي لا ضير علينا ودم تميم يوجبون حذفه اذا كان معلوما واما اذا جبل فلا يجوز حذفه عند أحد فضلا عن أن يجب وذلك نحو لا أحد اغير من الله عز وجل ثم قلت العاشر المضارع إذا تجرد من ناصب وجازم وأقول العاشر من المرفوعات وهو خاتمته الفعل المضارع إذا تجرد من ناصب وجازم كقولك يقوم مزيد ويقعد عمرو فاما قول ابي طالب يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم محمد تفدي نفسك كل نفس اذا ما خفت من شيء بدالا فهو مقرون بجازم مقدر وهو لا الدعاء وقوله بدال اصله يدال فابدلت الواو تاء كما قالوا في وراث ويجاه تراث وتجاه وأما قول امرئ القيس فاليوم أشرب غير مستحق إثما من الله ولا واغله فليس قوله أشرب مجزوما وإنما هو مرفوع ولكن حذفت الضمة للضروره أو على تنزيل ربغ بالدم من قول الأشرب غير منزلة عدد بالدم فإنهم قد يجرون المنفصل مجرى المتصل فكما يقال في عدد بالدم عد بالسكون كذلك قيل في ربغ بالدم ربغ بالإسكان ولما انهيت القول في المرفوعات شرعت في المنصوبات فقل باب المنصوبات خمسة عشر أحد المفعول به وهو ما وقع على فعل الفاعل قدرت زيدا وأقول المنصوبات محصورة في خمسة عشر وبدأت منها بالمفاعيل لأنها الأصل وغيرها محمول عليها ومشبه بها وبدأت من المفاعيل بالمفعول به. كما فعل الفارسي الثارسي وجماعته منه صاحبا المقرب والتسيير لا بالمسؤول المطلق كما فعل الزمخشري وابن الحاجب ووجه ما اخترناه أن المسؤول به احوج إلى الإهرار لأنه الذي يقع بينه وبين الفائل الامتباسه والمراد بالوقوع التعلق المعنوي المباشره أعني تعلقه بما لا يعقل إلا به ولذلك لم يكن إلا للفعل المتعد ولولا هذا التفسير لخرج من نحو أردت السفرة لعدم المباشرة وخرج بقولنا ما وقع عليه المفعول المطلق فإنه نفس الفعل الواقع والظرف فإن الفعل يقع فيه والمفعول له فإن الفعل يقع لأجله والمفعول معه فإن الفعل يقع معه لا عليه ثم قلت ومنه ما أدمر عامله جوازة نحو قالوا خيرا ووجوبا في مواضع منها باب الاشتغال نحو وكل إنسان ألزمناه طائره في عمقه وأقول الذي ينصب المفعول به واحد من أربعة الفعل المتعدي ووصفه ومصدره واسم فعله فالفعل المتعدي نحو وورث سليمان داود ووصفه نحو إن الله بالغ أمره ومصدره نحو ولولا دفء الله الناس واسم فعله نحو عليكم أنفسكم لا وبركم من ضل إذا اتديتم وكلمه مذكورا هو الاصل كما في هذه الامثله وقد يدمر جوازا إذا دل عليه دليل مقالي فالأول نحو قالوا خيرا أي أنزل ربنا خيرا بدليل ماذا أنزل ربكم والثاني نحو قولك لمن تأهب لسفر مكة بإدمار تريد مكة ولمن سدد سهما القرطاص بإدمار تصيب القرطاص وقد يدمر وجوبا في ميادة منها باب الاشتغال وحقيقته ان يتقدم اسم ويتاخر عنه فعل او وصف صالح للعمل فيما قبله مشتهل عن العمل فيه بالعمل في ضميره او ملابسه فمثال اشتغال الفعل بضمير السابق زيدا ضربته وقوله تعالى وكل انسان ألزمناه ومثال اشتغال الوصف زيدا أنا ضاربه الآن أو غدا ومثال اشتغال العامل بملابس دمير السابق زيدا ضربت غلامه وزيدا أنا ضارب غلامه الآن أو غدا فالنصب في ذلك وما أشباهه بعامل مضمر وجوبا تقديره ضربت زيدا ضربته وألزمنا كل إنسان ألزمناه وإنما كان الحذف هما واجبا لأن العام والمؤخر مفسر له فلم يجمع بينهما هذا رأي الجمهور انتهى الوجه الأول